شكراً لنخطي المباركة راحيل وشكراً لكل الأحباء الموجودين في الغرفة سلام إلى كل الأحباء بدون استثناء ربي بارك حياة الجميع وأهلاً ومرحب بكم أحباء المباركين اللي بيسلموا على التكست وحتى لكابين ويسبر ربي بارك حياتكم جميعاً وأهلاً بكل الأحباء الأدمان أشكر الرب من أجلكم الصوت عندي فيه مشكلة أحبه عالي الصوت شوية ولا الصوت عالي كده سيوزنن وطوش ويقائد كذا كويس أشكر الرب من أجلكم ومن أجل هذا الوقت المبارك الذي يتقدس فيه المكان وتتقدس فيه شفاهنا لمجرد أننا ننطق باسم العلي لمجرد أننا نقول يهوى أو يسوع تتقدس شفاهنا ولساننا أيضا لأننا ننطق باسم رب الحياة اسم كل الأسماء والاسم الذي هو فوق كل اسم كنا توقفنا في الإسبوع السابق في سفر ملاخي الأصحاح الأول للآية رقم ستة خلونا نقرأ من الآية رقم ستة إلى الآية رقم تسعة يرفت الأحباء حطوا الآيات على التكست الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده فإن كنت انا أبا فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي قال لكم رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون اسمي وتقولون بما احتقرنا اسمك تقربون خبزا النجس على مزبحي وتقولون بما نجسناك بقولكم إن مائدة الرب محتقرة وإن قربتم الأعمى زبيحة فليس ذلك شرا وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا قربه لواليك أفيرض عليك أو يرفع وجهك قال رب الجنود والآن ترضى وجه الله فيطرأف علينا هذه كانت من يدكم هل يرفع وجهكم قال رب الجنود إذن بنعمة الرب سنرى الآيات الرائعة التي نرى مع بعض الوقت وكنا بدأنا في الآية رقم ستة الأسبوع السابق الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده وهنا يتساءل الرب وفاكرين إحنا سمينا الناس اللي كانوا معنا أهلا بالأحباء اللي بسلم عن التكس السفر ده إيه فاكرين المرة بالفاتد وهنا يتساءل ويقول له بما احتقرنا اسمك سفر الأسئلة البشرية تمام كده بنت, بنت القبطية سميت سفر ملاخي سفر الأسئلة لأني اندهشتي جدا أول مرة قرأت فيها سفر ملاخي وجدت عدد الأسئلة اللي في نوع من الإجحاف للرب الإله وفي نوع من المهانة لكرامة الأب والإله و نوع من عدم المعرفة الروحية بما احتقرنا اسمك ده احنا كل يوم بنقول اسمك حلو اسمك حلو ملاخي يعني ملاكي يعني ال ال والملاك هو المرسل يعني ملاخي يعني ملاكي اسم شخص النبي اسمه ملاخي النبي نفسه اسمه ملاخي اذا الان السيد الربية تساءل يقول ما قاله الرب يسوع في العهد الجديد ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكة السموات لاحظوا أحبائي في ناس بتعتمد على التكرار ويعتقدون أن التكرار فيه شفاء للخطية واستغفار للإله يعتقدون أنهم يرشون الله بمجرد تكرار الفاظ معينة لمجرد أنك تكرر مثلا عبارة معينة استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله. الرب يسوع قديما منذ الفيسنة قال لنا لا تكرر الكلام باطلا كالأمم الذين يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم بيعتقدوا أنه بكثرة الكلام يستجاب لهم وهنا فرق بين كثرة الكلام بمفهوم أنه أكثر كلامي عشان يستجاب وفرق بين الإلحاح في الصلاة الإلحاح بعمق الإلحاح بإيمان فهنا يدخل السيد الرب في ذلك التاريخ القديم مع شعب اسرائيل. ويقول لهم أنتم تكررون باطلا أبي سيدي أبي سيدي هذه مجرد ألقاب لكنها فارغة من الداخل ودل كنت أبدا فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي صدقوني أيها الأحباء هذه الآية يمكن أن نجلس عند أقدامها أيام وشهور ونتأمل في عظم هذه الكلمات التي يقولها السيد الرب هنا في هذه الآية تحديدا أبي كلمة رائعة جدا انا أحب أن تناديني أبي السيد يسوع المسيح ما سأله التلاميذ علمنا أن نصلي قال لهم قولوا أبي أبانا الذي في السموات هي الكلمة التي لها وقع قاطع لقد الله كلمة أعطانا سلطانها أعطينا سلطان البنوة فإن كنا أبناء بسلطان فالسيد الرب هو أبونا بلا شك إذن هي الكلمة التي لها رنة خاصة في أذني سيدنا رب الجنود ولكن ان كانت فارغة من الكرامة والهيبة فما عادت الرنة التي ينتظرها منا السيد الرب فاهمين كلامي أيها الأحباء بالتأكيد أنتوا فاهمين ماذا أقصد هناك هناك في هذه الكلمة عمق خاص حينما نقول للرب أبي تحمل معاني كثيرة جدا وعمق حتى عمق عقائد يوجد في هذه الكلمة ولكن أحيانا ربما البعض وهنا يتتلم الرب تحديدا مع اليهود في ذلك الوقت أنهم فرغوا الكلمة من كل شيء وأصبحت كلمة منطوقة فقط أبي سيدي ويريعابهم اذئبا اين كرامتي وأنا ذكرت لكم الاسبوع الصادق كل واحد فينا اعتقد عدد كبير منا هنا اباء وامهات تخيل انا وانت بنقول الكلام ده لاولادنا لو كنت انا ابوك اين كرامتي وان كنت انا سيدك فاين هيبتي مقدار الألم اللي ممكن وإحنا بنقول هذه الكلمات لأولادنا بالجفر مقدار الألم اللي إحنا ممكن نكون فيه لأننا هنا نطلب من أولادنا كرامتنا وهيبتنا وهو أمر شاق جدا علينا أن نطلبه لأن ده أمر يجب أن يكون تلقائي مش مفروض مش مفروض إحنا نطلبه مفروض أمري يدرك الأولاد يدرك هذا الأمر يحفص بي يمارسو في حياتهم معانا من غير ما احنا نطلبه تكون هناك كرامة للأب تكون هناك هيبة للأب لكن اذا طلبنا هذا الأمر فاننا نجرح قلوبنا جرح كبير جدا والغريب في الأمر ان السيد الرب نعم بكل اتضاع يعالج هنا امراض القلب الروحية ويقول لنا لان كلمة الرب لا تشيخ هي هي عمس اليوم إلى الأبد يقول لنا أرجو أن لا تكونوا كالذين سبقوا أو بعض الذين سبقوا فرغوا اسمي من هيبة ومن جلال وبدأوا يرددون الاسم فقط اسمعوا أيها الأحباء حطوا الآية دي على التكست عشان حابب أبين من خلال أمرهام يقول الوحي الإلهي اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق الفاهم العارف, العارف مقام هذا الاسم يركض إليه ويتمنع يأخذ مناع قوة يصبح انسان قوي جدا هذا الاسم أيها الأحباء بذاته هو الذي قيل عنه في العهد الجديد وضعوا أيضا الآية مشكورين لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص ما كنت مبارح باتكلم مع أحد الأحباء هنا على الفالتوك وبعدين بيقول لي صليلي فألت له طيب انا ما عرفش المشكلة بتاعتك ايه بس انا عايزك انت تسمي المشكلة بتاعتك حطت لها اسم ما تقول ليش اسمها ايه انت عارف اسمها قوله كده في ذهنك فراح علي طيب انا قلت اسم المشكلة بتاعتي قلت له عايزك تصدق انه اسم يسوع كل الاسماء مهما كان اسم مشكلتك ايه مهما كان حجمها مهما كان كبرها اسم يسوع فوقها فوق كل الأسماء بدون استثناء ودلوقت نفس الكلام عايز أقوله لك بس قبل ما أقوله لك لازم نعطي السيد الرب هيبة وكرامة ليس لنأخذ مش هنديل هيبة وكرامة لنأخذ ولكنه لأنه مستحق فليس كذلك أيها الأحباء إنه السيد المستحق ليس فقط أن نعطيه كرامة وهيبة ولكن أن نعطيه كل الحياة بجملتها لانه الإله الحقيقي الذي يستحق أن نقدم كل شيء أمامه ويكون رخيص في أعيننا مهما كان غالي ولا قيمة له لأننا نقدمه إلى صاحبه الحقيقي فالسيد الرب هو صاحب هذه الحياة هو مالكها هو من اوجدها هو من خلقها فحينما نقدم لا نقدم شيء نمتلكه ولكننا كما يقول الوحي الالهي لانكم قد اشتريتم بثمن فمجد الله في ارواحكم واجسادكم التي هي لله يعني مش بتاعتك خلوني اسالكم سؤال وجاوبوني على التكست دم يسوع ثمنه كام تعالوا كده نشوف ثمنه يمكن نلآله ثمنه كم دولار كم ألف ألفين عشرة مليون كم دم يسوع ثمنه كم لا يقدر بني. تخيل انت ثمنك بيجا كده ثمنك انت بيقى ما عندكش ثمن انت غالي جدا ليه لانه الدفع فيك دم المسيح اللي هو لا يقدر بثمنه انت وانا ادفع فينا اللي لا يمكن يقدر بثمن فهو اغلى مما تدرك عقولنا أن, ان نسمن او ان نقيم فهو بلا ثمن اكبر من اي ثمن اعظم من اي ثمن انت وانا اشترينا فاصبح ثمننا قيمتنا في عين الهنا اننا أعلى وأغلى من أي سمد من فيكم نصدق الكلام ده يكتب لسبعة نصدق أنك غالف عن ربنا نصدق أنه أنت غالي جدا والدليل يداء المسيح التي ثمرت على الصليب ودماءه التي سارت لأجلي ولأجلك إذن إن كنا نصدق فنقدم هذه الحياة بجهوة المستحق الذي اشترانا بدمائه والشيء الرائع في المسيح اشترينا لكيما ننفذ عمليات ارهابيه ولكن اشترانا لكيما نعيش له بالحب ونحب الاخرين كل الاخرين ونكون سبب بركه في البلاد التي نكون فيها والمجاعات التي نوجد فيها نكون سبب بركه لكل الاخرين بدون استثناء شفتوا ازاي ايها الاحباء إذن حينما نقدم في حقيقة الأمر نحن نقدم شيء لا نمتلكه نقدمه إلى صاحبه نقدمه إلى من خلقنا وأوجدنا ياريت نفع النقطة الحمرة من الأحباء اللي احنا بنعرفه ربي بارك حياته أحانا في الروم ياريت نفع عنيهم النقطة الحمرة إذن أحباء المباركين لا نردد كلام لا نعرف عمقه حينما نقول أبونا السماوي علينا أن نقول هذه الكلمة بملء ما تحمل من معاني تقولها كده وإن ترافع راسك ومفتخر إن ملك الملوك ورب الأرباب خالق كل هذه هو أبوك لكن مجرد أن نرددها ونفرغها من هذا المفهوم نجرح قلب الله ويقول لنا أنتم ترددون كلام فيه عدم كرامة وعدم هيبة تعالوا الآن نقطع عهدا مع سيدنا تعالوا الآن كلنا مع بعض نرفع صوت واحد بقلب واحد دلوقتي مش محتاج بكرة متأجلش متقولش بكرة تعالوا دلوقتي ورانا ورانا ايه ولا شيء تعالوا نقوله دلوقتي يا رب انت الملك انت السيد يا, يا من تملك حياتنا وقلبنا نحن نناديك ابانا وانت تستحق نقدم لك كرامتك ايها السيد ونقدم هيبة امامك وخشوك لأنك الإله الذي جبلتنا وخلقتنا وفديتنا حينما أخطأنا إليك اليوم نقطع عهدا يا سيدنا أننا نملأ أفواهنا بهذه الكلمة أبانا ولم يعد ثمنا فقط هو الذي يمتلئ بها ولكن أيضا المشاعر والقلب والضمير والعقل والفكر وكل الكيان فنملأ بهذه الكلمة أنك أنت أبونا نقطع عهدا معك اليوم يا سيدنا أننا نهابك وأننا نخشات خشية الإبن أمام أبيه وهيبة الإبن أمام أبيه وهيبة العبد أمام إله وسيده هكذا أنت لأنك تستحق حتى وإن أصابنا ضعف إلا أنك ستظل السيد والإله والأب وهذا الضعف فينا يا سيد ولكننا لا نريد أن يمس لا هيبتك ولا كرامتك فاعطنا أن نقدسك في حياتنا إن كان هناك ثغرات يا سيد في هذا العهد الذي نقطع أمامك فبروحك القدوس نرفع لأننا لا نعلم ماذا نصلي لأجله كما ينبغي ولكننا نرفع يا سيدي طلبنا أمامك أن ترمم كل الصغرات التي في هذا العهد لأننا لا نريد أن نعيش في أنفسنا فيما بعد ولكن لك يا أبانا ويا سيدنا ويا إلها ومخلصنا ولك كل المجد ثانين إذن من اليوم قطعنا عهدا مع سيدنا وإلهنا ومخلصنا أن نهابوا أن نحترموا أن نوقروا في حياتنا مع الآخرين في محبتنا لهم أن نكون أمنا حينما نكون في بيت الرب أن نكرم هذا البيت لأننا نكرم الله في بيته اغلقوا الموبايلات بتاعتكم ما قلت الاسبوع السابق انا اردد لما نكون في الكنيسة بنصلي ائفلوا الموبايلات علشان ربنا حيقول لك اين هيبتي واين كرامتي لما تقف قدام مديرك في الشغل بتكون عامل احترام وعمل له كل حساب طيب انا الهك اين كرامتي واين هيبتي لما بنأخذ مكان ربنا ونقول يا رب لو سمحت الدين مكانك شوية أنا أصلا عايز أدين فلان وأدين فلان وأدين فلان ما عليش الدين المكان دا شوية لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنكم بالكيل الذي به تكيلون يقال لكم دا مش شغلك أين كرامتي وأين هيضتي في أمور كثيرة أيها الأحباء خلينا نفكر بصورة جادة أن لا نأخذ شيء ولا نقلل من كرامة الرب ومن هيبة سيدنا وإلهنا ومخلصنا له كل المجد الآن أكمل الرب في ملاخي فإن كنت أبا فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي قال لكم رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون اسمي طبعا الكهنة هم معلمي الشريعة دول, دول أعلى, أعلى جهة تعليمية كانت في ذلك الوقت المحتقرون اسمي طب إيه رأيكم لو احنا شننا كذا الكهنة وحطينا التعبير الصعب اللي أنا حقوله دلوقتي قال رب الجنود أيها المسيحيون المحتقرون اسمي إيه رأيكم لو حطينا بدل الكهنة المسيحيون المحتقرون اسمي كم مرة شاور علي الناس وقالوا اهو اللي بيقول على نفسه مسيحي وكنت لما بيشاوروا يا اما سبب تجديف او سبب مديح فكر كده مع نفسك كم مرة شاور علي ناس وقالوا وهو مسيحي بصوا شوفوا المسيحي كم مرة كنت فيها سبب تجديف وكم مرة كنت سبب فيها هوا وهم دول المسيحيين زمان سنعت قصة وكانت القصة بسيطة ولكن مع بساطتها كان فيها عمق روحي عجيب جدا زمان لما كانت يعني مصر لست بخير ونتمنى كل خير سنعت قصة عن واحد ركد الاوتوبيس بدري زمان لما كان الاوتوبيس ببريزة يعني وبعدين انتو عارفين الاوتوبيس بتنيل الناس اللي في مصر يعرفوا الكلام ده واللي بيجمع الفلوس الكومساري بيركب لما الاتوبيس يتحرك عنده كرث وراه فاخر الباب بس بيركب من قدام ويقعد يخلص الفلوس لحد ما يوصل للكرث بتاعه بعد كده اللي بينزل ينزل من آآ آآ ثلاث اللي بيركب بعد كده بيركب من وراء من الباب اللي وراء فركب الكمساري من قدامه كان زحمه عماله يجمع في الفلوس وبعدين واحد وراء وصل وصل المكان بتاعه عايز ينزل والكمساري زحمه ما وصلوش لسه فبيقول له انا نازل خذ الفلوس ورفع البريزة كده فواحد جنبه بيقول لي عمم مش وصلت ما تنزل فراح القمسار سمعه وقال له لا ده مسيحي شايفين العمك ده يا اخوة قال له مش وصلت انزل القمسار سمعه بيقول له ما وصلت انزل قال له لا ده مسيحي شهد بكام ببريزة ببريزة لكن قدم بشاره وتسمع في كل الأوتوبيس انه ده علشان مسيحي امين ما ينزلش اللي يدفع كام واحد في الأوتوبيس شاور على الراجل ده وقال بص شوفوا المسيحيين كام مرة كام واحد كل الأوتوبيس دي لا شك أرجع لنفسي وأنا أقول كام مرة بيشاوروا علينا وبيقولوا دول مسيحيين سعلا نفس مسيحيين بيقولوها بمديح للمسيح اللي بيرفعنا وكام مرة قالوها بتجديف على المسيح اللي احنا بننتمي لي كام مرة مارون قلاشي بيقول ده جوز خالتي كان شيخ كنيسة وانا بحييه وقل له الاخ وحيد بحييك والقصة بتاعتك وصلت للاخ وحيد وبيحكيها دايما في الخدمة بتاعتك لان قصة بسيطة لكن مع بساطتها فيها عمق عجيب جدا أيها المتحيون المحتقرون اسمي وبعدين على الفور نروح نسأل الله على طول حطوا الآية كده سفر الأسئلة البشرية يسكتوا يقولوله صح يا رب احنا غلطانين لا لا لا, لا. راحوا قالوله ايه بما احتقرنا اسمك انت احتقرناك ده احنا كويسين هه ده احنا كل يوم بنقول يسوع المسيح ده احنا كل يوم بنروح الكنيسة وبنرنم لكل الناس احنا مسيحيين انت عايز ايه اكتر من كده احنا بنشهد اهو بصوا شوفوا بيرد عليهم ويقول لهم ايه بعد ما سألوه بما احتقرنا اسمك يروح يرد عليهم تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بما نجسناك بقولكم ان مائدة الرب محتقرة خلونا هنا خلونا هنا شايفين الكلام ده خطير ازاي بما احتقرنا اسمك تقربون خبزا ناجسا على مسبحي خبز ناجس الخبز مش ناجس الخبز كويس ومعمول زي ما بتقول الشريعة بالضبط زي ما بتقول الشريعة احنا عاملين الخبز بتاعك ما فيهوش ولا حاجة نأصى بس ايه اللي نازل فيه يا اخوة ما فيش توبة ما فيش معرفة روحية بيقدموه بفضحية بيقدموه علشان ياخدوه ياخدوه مقابله وممكن يكون كمان بيقدمه زبائح ليست كما طلبت الشريعة عشان زبائح رخيصة المعيوب لما يكون الخروف معيوب بيكون رخيص فيباع بثمن بخس فيأخذ ليقدم أمام الرب فنكسر الشريعة في ضمائرنا وأيضا نكسر الشريعة بأننا نقدم قربان لا يليق بجلال السيد خلوني أقول لكم حاجة لو حبيت تقدم لربنا حاجة أقدم أحلى ما عندك مش أحلى ما في الدنيا لا أحلى ما عندك يعني لو عايز تبني حيطة ربنا ابنيها حلو لأنه هو إله عظيم ليستحق أنه نقدم له شيء عظيم أحيانا يا إخوة نقول بالبركة مش خلاص بيت ربنا تعال وعايزين نبني كنيسة مع بعض شير خط وابني وبعد شوق يطلع بناء متهالك وانا بقول مثل لاني شفت كتير ما بيت ربنا حطه فيه اي حاجة خلاص هيقبل اي حاجة اصله مش هيجي يسألني يقول لي ازاي انت بنات كده ولا عملت كده عند الكنبة عايز ارميها روح وديها الكنيسة عند الكنبة مش عايزها في البيت ارميها وديها الدار هناك ارميها في الكنيسة لو عايزت قدم حاجة لربنا قدم حاجة حلوة لو عايزت ابني شيء ابني احلى ما عندك لربنا حسب ما قدرتك. ربنا لما السبت حقت في الفين شافة احسن من كل شيء في الدنيا مع انهم شوية مع انهم ملهمش قيمة بس ده احلى ما عندها ده احلى شيء عندها قدمته مش كتير ولا شوية ربنا عمره ما بيبصش كده ما بيبصش للتقدمة كتيرة ولا شوية أبدا دا مش إلهنا لكن بيبص للنوع للكيف الكيفية والنوع كيف نقدم وماذا نقدم شفت ناس في حياتي ولادهم حبوا ربنا وكانوا عايزين يتكرسوا ربنا الأب والأم رفضوا استكتروا الولاد على ربنا استكتروهم بدل ما نفرح ان الولاد حبوا ربنا وعايزين يكرسوا حياتهم لربنا نفرح بيهم لا لا لا ليه ادي ولاد الربنا هم دول ولادك دول مش ولادك تعالوا ندخل الى ما هو اعمق من كده تعالوا ندخل الى المزابح بتاعتنا ولما اقول المزادح يعني مزبح الصلاة بتاعي وبتاعك لما كل يوم انا وانت بنركع قدام ربنا في المخدع بتاعنا شكل, شكل المخدع بتاعنا ايه الركوع بتاعنا امام ربنا شكله ايه السجود هل احنا في بننجس هذا المزبح ونطلب اشياء لا تليق بكرامة السيد ولا لا الاستلابات بتاعتنا حسب حسب فكر الله هل احنا بنركع بنقوله يا رب دمرهم امين اسكن الاولاد اسكن نساءهم امين بنعمل كده بس بشكل ثاني خلوا بالكم اوعى تفتكر هو بيعمل كده وانا احسن منه أحيانا بنركع قدام ربنا وأنا زعلان من فلان وشايل من فلان وبحط على فلان وما عرفتش أقول له يا رب سامحه وسامحني اغفر لنا يا رب نجفت المزبح بتاعي بمشاعر بائسة نجفت المزبح بتاعي بمشاعر لا تليق بكرامة السيد الموضوع مش خروف بيقدم كان في القديم وانتهى الأمر يا إخوة لا لا لا أحبائي لا أحبائي ما زال قائم ومازلنا ما زلنا كل يوم بنركع قدام ربنا و بنقدم عجول شفاهنا ومازلنا نقدم صلواتنا على مسبح الصلاة نقدم صلواتنا امام السيد شكل الصلاة ايه اللي فاهمني اكتب لي 7 كلنا بنركع قدام ربنا كلنا بنركع قدام ربنا وبنتكلم مع ربنا بنتكلم بنقول ايه يا اخوة ده اللي أنا بكصده هنا بنتكلم هي دي الزبيحة بتاعتك كلامك هو زبيحتك زمان قرأت كلمات للقديسة غسطينوس بيقول فيها على مسبح الصلاة أضعوا قلبي تقدمة وزبيحة تسبيح بيضع قلبه تقدمة وزبيحة تسبيح أول ما يركع بيعمل كده وإحنا لازم نخلي بالنا مذبحنا بنقدم عليه كلام الكلام ده شكله إيه ده أهم شيء الكلام اللي إحنا بنقدمه شكله إيه علشان ما نستكرش إن الكلام اللي في ملاخي كلام قيل لكهنة اليهود وانتهى لا يا عزيزي كلمة الرب لا تنتهي لأنه الأبدي فهي كلمة أبدية باقية حية ستبقى تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بما نجسناك بقولكم إن مائدة الرب محتقرة عارفين الكلام ده يعني ايه بقولكم ما فيش واحد فيم قال مائدة الرب محتقرة ولا واحد ولا واحد يتجرأ يقول مائدة الرب محتقرة لكن قالوها ازاي ازاي قالوها بالتقدمات والزبائح وكأنهم يقولون هذه الزبائح المحتقرة تتناسب مع مائدة الرب المحتقرة فبما أنكم قدمتم تقدمات محتقرة كأنكم تقولون أن مائدة الرب محتقرة صحي يا أخوة علشان كذا نحن بنتعلم من سفر ملاخي أشياء رائعة جدا انه ممكن نحتقر مذبح الرب نحتقر الصلاة لما نصلي بطريقة لا تتناسب مع جلال الله ولا مع كرامته كأب ونفضل نتعامل أحيانا مع ربنا ونجرح قلبه بانه عبارة عن سوفر ماركت بنمشي نشتري حجاب انا محتاج وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز والقي مجرد طلبات مجرد طلبات انا عايزها مش طلبات لا طلبات انا عاوز طلبات اصل انا محتاج كده وكده وكده والقي هذه الطلبات واخلص وامشي احتقرنا كرامة الانسان هو بدا ابونا كده نقول له عايزين اين ما يليق به من تسبيح أعيز أديكم فكرة النهاردة وإحنا بنتكلم عن المزبح مزبح الصلاة أننا نفرق بين أمرين بس قبل ما أقول أعيزكم تحطولي الآية دي على التكست لو سمحتوا حطولي من رسالة تيتوس من رسالة تيتوس الأصحاح الأول والآية رقم 16 وعايفكم تقروا الآية وتدوا نفسقوا فرصة دقيقة كده بس تشوفوا بتقول ايه يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه إذ هم رجسون غير طائعين ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون يعترفون هذه الكلام أبانا سيدنا دا الاعترافة يا يعترفون بأنهم يعرفون الله آه عارفين المثل المصري اللي بيقول إيه أسمع كلامك إيه أسدأك أشوف عميلك ده كأنه ربينا هنا بيقولهم الكلام ده أستعجب سهو نفس الكلام يعترفون بأنهم يعرفون الله ممتاز طيب ها وبعد كده باركنا يا رب ولكنهم بالأعمال ينكرونه يعني حياته في واد تاني حياته في واد تاني من اللي عاوز يستفيد من الصلاة كده يكتب لي واحد أنا عارف في ناس مصليين رائعين في, في الوصول لأشارككم بجزئية عشان احنا مش مفرئين لسه بين الصلاة والتسليح لا تبدأ صلاة بالصلاة ولكن ابدأ صلاتك بالتسبيح ممكن ممكن لما تبدأ صلاتك تسبح في الأول عارف يعني تسبح انك ترفع السيد انك تدي له مكانك اله وسيد ومخلص انك تقول له يا سيد انت مستحق انك تقول له كل الخليقة تمجدك وتسبحك واعمال يديك تظهر انك حي وأنك موجود هذا هو التسبيح ما يليق بجلاله لا ليس, ليس الترانيم انا أتكلم عن التسبيح ليس تسبيح بمعنى ترنيم لا أتكلم عن هذا الأمر التسبيح زي ما قاله كده في مزمور 103 علم أتذكر وراح ال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 فيتجدد مثل النسر شبابك عظم الرب هو ده التسبيح تعظيم الرب تعظيم أعماله تعظيم الخلاص اللي قدمه هو ده التسبيح وبعد ما تدخل بالتسبيح بعد كده انتقل إلى الصلاة وصلي من أجل العالم من أجل الأماكن اللي تحتاج فيها حروب مجاعات أوبئة ثوارث طبيعية صلي من أجل الناس اللي تعرفهم زي ما ذكرنا منذ قليل الناس اللي كانوا في الغرفة على الاقل حط شخص مسلم واحد انت تعرفه وصلي من اجله انه يعرف يعرف الخلاص ويدرك الخلاص واحد بس حطه قدامك صلي من اجله لكن قبل الصلاة ابدأ بالتسبيح سبح الهك لانه حي لانه يستحق كل مجد وإكرام وبركة وسجود الى الابد امين اللي عرف الفرق بين التسبيح وبين الصلاة يكتب لي واحد لأننا دلوقت بنتكلم على مذبح الصلاة بتاعنا لأن المذبح متلغاش مش ناس زمان كان بتقدم مجرد زبائح حيوانية وانتهى الأمر لا أحبائي ما زلنا نقدم الزبائح ما زلنا نقدم شفاة عجول شفاهنا عفوا ثمها عجول تخيل زي ما كان بيقدم خراف او عجول ثم التسبيح بتاعك عجول شفاهنا يعني زي كأنك بتقدم عجل على مذبح صلاتك تقربونا خبزا نجسا على مذبح يقول له يا رب من النهاردة مش عايز زي يحصل من النهاردة رب انا عاوز اقدم تسبيح ومن النهاردة رب انا عاوز أقدم صلاة من النهاردة رب مش عايز يكون مزبح نجس مش عايز النهاردة من النهاردة رب مش عايز أي شيء يجرح قلبك يا سيدي أبدا على الاطلاق مش عايز لا يحصل أريد أن أقدم لك يا سيد ما تستحق أريد من اليوم يا سيد أن أقدم كلمات تليق بجلالك وتليق بعرشك ولا اريد ان اقدم فيما بعد تقدما نجيسا اللي هيعمل كده من النهاردة او خلوني اقول السؤال بصيغة احسن اللي حابب من النهاردة يحاول يعمل كده يكتب سبعة اللي هيحاول من النهاردة يعمل كده يكتب سبعة حاولوا احبائي ما تضيعوش الوقت الوقت قصير جدا بدل ما نضيع الوقت في ان نفقد تقديس افواهنا خلوني اقول لكم لو مجرد انك تقول يسوع تقولها بعمق كده يسوع قولها دلوقتي وانت بتقولها كده ادخل الى اعماق نفسك وقول يسوع يسوع يسوع اسمه فوق كل الاسماء يسوع يسوع تقدست شفاهك تقدست شفاهك تقدست لسانك تقدست رئتيك التي حملت هذا الهواء لكيما ما تنطق باسم يسوع لو مجرد انك في تسبيحك ذكرت اسم يسوع وقلت له ليتمجد اسمك يا سيدي لانك تستحق كل مجد كل اكرام سيتقدس المكان اللي انت بتصلي فيه حيتقدس مذبحك سيتقدس البيت اللي انت بتصلي فيه انتوا عارفين ان واحد فيك بس ممكن يكون سبب بركة لكل البيت احنا من شوية سمعنا اختبار عائلة من نصر الاب عرف ربنا عرف المسيح ولما عرف المسيح قعد خمس سنوات وكان بيحكي قلنا ازاي يصلي بدموع منه وجاب مراته اولاده للمسيح هو كان سبب بركة بصلاته بمزبحه للعيلة كلها لا تستهينوا بدموعكم الدموع في مزبح الله شوفوا الكلام الحلو ده ده مش كلامي لا ده انا تعلمته الدموع في مزبح الله لا تسقط ولكنها تصعد ايها الاحباء الدموع وانت بتصلي في مذبحك لا تسقط ولكنها تصعد دموعة غالية قدام ربنا صلي ما تستهونش بالصلاة الصلاة حركت جبال نقلت جبال الصلاة هزت ممالك الصلاة حولت دول الى المسيح فخلينا نهتم بالمذبح البيتي مسبحنا لا نقدم عليه خبزا نجسا كما كان هؤلاء لا يعرفون ربما كانوا يقدمون خبزا نجسا ثم يتبجحون ويقولون له بما نجسنا اسمك بما احتقرنا اسمك يقول لهم تقربون خبزا نجسا على مسبحي وتقولون بما نجسناك بقولكم إن مائدة الرب محتقرة والآن يضعهم الرب في اختبار يحطهم على المحق حطونا الآية رقم 8 يقول لهم إيه وإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا وإن قربتم الأعرج والسقيم ليس ذلك شرا قربه لواليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك قال رب الجنود أوه كلام صعب كلام صعب بيشتروا التقدمات الرخيصة الخروف لما يكون في أي عيب او العجل لما يكون في أي عيب بيكون رخيص فاشتروا الخروف الأعمى واشتروا الخروف الأعرج والسقيم يعني الضعيف يعني الصحة تعبانة وقدموه زبيحة على مسبح الرب أليست هذه إهانة بيقول له لو عندك ولي عايز تقدم له ده هدية حيأخذ منك خلينا أقول حتى لا نتجرأ نقدمه مش هنتجرأ ونقدم ده ليه لأننا بنبص العيون بعض حطونا الآية دي من الكتاب المقدس يقول الوحي الإلهي الله لا ينظر إلى العينين ما ببصش للبرة ربنا مقياسه القلب الداخل الأحشاء مش اللي برة لا ده مش مقياسه لكنهم قربوا الأعمى زبيحة قربوا الأعرج زبيحة السقيم قربوا الوليك أفا يرضى عليك ايه رايكم قبل ما اولوكم حاجة اشارككم بيها فراحة حابب احط كده يعني هذا القلب للإلهي يستحق حابب احط القلب ده للمسيح المسيح قال الكلام رائع جدا يا اخو هنا لما بيحط لنا الكلمة دي بيقوله قدم لواليك افا يرضى عنك بيقول لنا انتو بتبص البعض بتراعوا بعض بتجاملوا بعض لما يكون عندك تقدم عايز تديها لصحبك هدية عايز تديها لشخص مهم بالنسبالك تقعد تجيب الهدية وتجيب ورق السلوفان وتشتري اللون حلو انت مودة هدية لشخص بيهمك شخص انت بتحبه عايزه لما يبصل الهدية بتاعتك كده تشوف عينيه بتبرق تشوف عينيه انه مفصوط تشوف عينيه انه راضي وتشتري كده وتغلي في الهدية بتاعتك وتربطه كده بشريط حلو علشان تقدم شيء حلو بيقولك بذنتك وانت بتعمل كده لوليك وبتعمل كده للشخص اللي بتحبه لما تيجي تقدم تقدم تحتقرني وتروح تقدم تقدم بائسه ايه ده في الاتجاه الاخر لماذا انا قدمت هذا القلب للمسيح لانه المسيح قال لنا لما تحب تعمل وليمه ما ما تدعيش الناس الاغنياء ليه لان دول عندهم هيدعووك بكره وخلاص زي ما انت عزمتوا عزمتك طب ايه يا راف انا عاوزك تقدم لنا للناس المحتاجين اللي ما يعرفوش يقدموا لك فانا اقدم لك عوضا عنهم او يبقى هنا في مفهوم جديد ايها الاحباء مين فيكم عايز عطية من ربنا كلنا عايزين عطية من ربي انا يا رب عايزك تدي فيه ناس ما عندهاش انا عايزك تدي الناس اللي ما عندهاش عشان لما هتدي انا البدأ ما عندوش هو هيديك فمين اللي هيديك انا انا اللي هنوب عن الشخص ده فيديه لك لكن لو انت روح تأديت الناس اللي عنديهم ما هم هيدوك وينتهي الأمر فاهمين الفكرة يا أخوة الراب يصعب يقول كده لما تعزم ناس تعزم الناس اللي ما عندهمش دول علشان ما عندهمش يدوك فأبوك اللي في السماء هو اللي يديك أبوك اللي في السماء هو اللي يديك فإذا انت عاوز ربنا يتعامل معك تعامل أنت مع الآخر وقدم أحلى ما عندك على أساس دي بقى ال الحتة الأساسية على أساس إيه بقى أنك تقدم للمسيح وليس للآخرين على أساس أنك بتقدم لإلهك لما بتدي هؤلاء عطية وتقدم انت بتحطها على مسبح العطية انت بتحط على مسبح الرحمة بترحم هؤلاء انت في حقيقة الامر لا تعطي هؤلاء وانما تعطي المسيح فاهميني يا اخوة اللي, اللي واصل له الرسالة دي يكتب لي واحد عشان اعرف الرسالة وصلت ولا لا زمان كنت بخدم في السودان في مدارس الاحد وبعدين كنت بنروح من الكنيسة بعد ما تتوزع الفصول للمكان بتاع الفصول فبنعدي من شارع قويل اوي فكان, فكان معاي خادم خادم ده مبروك جدا اسمه جرجس اسمه جرجس فانا تعلمت منه حاجة حلوة جدا واحنا مشين في الشارع الشارع يعني كان في ناس كتيرا محتاجة اللي احنا بنسميهم للأسف بكل احتقار بنسميهم شحتين ومفروض احنا نسميهم اخوة الرب اه ايوة يا اختي المحبة مفروض نسميهم اخوة الرب فكان لما بيديه وانا بسمعه بيديه العطية في ايده ويقول له يسوع اعطاك يقول له كده بالسوداني يقول له يسوع اداك يسوع اداك يعني يسوع اعطاك هو اللي ادالك ده مش مني سعاوز يسمعه اسم يسوع وعايز يقوله مين اللي اداك مش انا ده هو اللي اداك ده يا اخو اخر احنا مفروض نقدم عليه ده المسيح قال على المذبح ده ما تخليش شمالك تعرف ايه اللي ادته يمينك عشان يكون مذبح نقي وطاهر انا ادتكم مثالين مذبح الصلاة ومذبح الرحمة بس في مذابح كتيرة في حياتنا ربما أحيانا لطخناها نجسناها دنسناها لكن الفرصة موجودة أنه ننقي هذه المذابح من جديد ننقيها من جديد لا مشكلة روعت مسيحنا أنه بيقول لنا ولا يهمك ابدأ معايا النهاردة دلوقتي ابدأ ما يهمكش أنا عاوز أبدأ معاك النهاردة ها مين اللي حابب يسمع صوت يسوع ويبدا ينقي مزابح النهارده من أي شائبه حاول اللي عاوز يحاول مين مين اللي عاوز يحاول النهارده ينقي المذابح بتاعته انا عن نفسي هكتب اهو انا عاوز يا رب انا أكثر احتياجا يا سيد من كل هؤلاء من النهارده يا رب أنا عاوز انقي المذابح بتاعتي كلها بس مش هعرف لوحدي انا محتاج عمل روحك فيا أنا عاوز بس أنت اللي هتعمل مش أنا أنا عاوز وهدي لك إرابتي وأقول لك يا فعلا عاوز وإرابتي بالكامل بس بهالك وبقول لك يا رب كل مذابحي لا أريد أن يكون عليها أي نجاسة لأنك إله عظيم تستحق أن نقدم أفضل ما عندنا لك أفضل ما عندنا أهلا حاجة عايزين نقدمها لك انت مش عايزين نقدمها لأي شخص آخره وإن قربتم الأعمى زبيحة أفليس ذلك شرا وإن قربتم الأعرج والسقين أفليس ذلك شرا قربه لواليك أفا يرضى عليك مش حيرضى رب بس إحنا بنحتقرك أنت ما بيرضاش يرب بس عشان أنت طيب وطول بالك بنتجاثر عليك بنقدم لك أحيانا تقدمات لا تليف دك وبننجس مذابحنا يا سيد كثيرا ما نجسناها يا سيد لو قدمناها لأصحابنا مش لأولياءنا لاصحابنا مش هيرضوا بس احنا بنستغل لكرمك وبنستغل محبتك بنستغل يا رب طيفتك بنستغل انك بتسامحنا بنتهاون في كل ده ومش عارفين انك بمحبة بتقول لنا انا في انتظاركم تعالى عارفين الآية دي بتنتهي بكلام ايه يا أخوة؟ عارفين الآية دي شايفين قدامكم كده؟ الآية اللي حاصلتها أخونا أخونا برينس قال رب الجنود قال رب الجنود وعايز أقول لك أي آية في الكتاب المقدس بتنتهي بتعبير قال رب الجنود أو بتعبير أنا الرب او بالتعبيرات المشابهة زي كده خلي بالك يعني ربنا بيقول ها انا شايفك انا عيني مفتوحه عليك اهو انا الرب اللي بقول الكلام ده وانا من ساسيب واعاقب خلي بالك انا متابع انا شايف والان الان ايوه ده الكلام يا اخوه ده الكلام دي المعاهده ده سيد الرب اللي في كل يوم عنده فرقه جديده حطولنا الايه دي والآن تردوا وجه الله فيتراءف علينا آه يعني في فرصة في فرصة اسمع الآن ما اسمعاش بكرة الوحي ما قالش بكرة تردوا وجه الله خلاص بكرة لا لا ما قالش بكرة الآن أصله النهاردة ذا بتاعنا بكرة مش بتاعنا ما نعرفش عنه أي شيء يكفي اليوم شره هذا كلام الرب يسوع يبث اليوم شره يقول لنا بالوقت الآن تردد وجه الله فيطراءط علينا الآن يعني فيه فرصة يعني ممكن يا رب تقبلني أقبلك وأنا حصلي صلاة قصيرة لكل لكل واحد موجود في وسطنا عايز الآن دي بيدور على الآن مش مصدق صدق إنه الآن وقت مقبول اليوم يوم خلاص لاي واحد موجود في وسطنا على نبدا بداية جديدة انا هصلي صلاه علشان الان اللي لقيناها في الوحيد الهنا في الوحيد الهنا الرائع اللي قدامنا الآن ترى وجه الله فيترى علينا النتيجة يترى افعل علينا في نتيجه أيها السيد الرب ناتي امامك بالايمان بكل كلمه يا رب في كتابك المقدس مكتوب بدون إيمان لا يمكن إرضاءك أيها السيد نحن نؤمن أنك ملك الملوك ورب الأرباب ونأتي إليك يا سيدنا وقلوبنا ترنو إلى رضاك عنا ترنو إلى فتح صفحة جديدة يا رب ترنو إلى بداية نحاول كلنا أن ننقي مذابحنا بعمل روحك القدوس نقي يا سيد راخر يا سيد ارفع يا سيد كل شائبة نصلي أن تكون مذابح نقية تليق بجلالك بكرامتك بروعتك أيها السيد الآن نأتي أمامك يا رب ونتردى وجهك نصلي ان كان في وسطنا يا سيد من يريد أن يبدأ معك حياة جديدة نرفع أمامك الآن باسمه أنت ترى أنت تلاحظ قلوب كل من هو يسمع الآن يا سيد هذه الكلمة الآن من يريد يا رب أن يبدأ معك صفحة جديدة نرفع أمامك يا سيد اعمل بروحك القدوس في قلبه اعطيه فرح لا ينطق به ومجيد عرفه يا سيد أنك أنت الاله الوحيد الذي تستطيع أن تشبع القلب والضمير والفكر الآن يا سيد نعم نأتي إليك نطلب رضاء وجهك ولا نطلب رضاءك يا رب بدونك لأننا بدونك لا نستطيع أن نرضيك ولكن أنت تعمل فينا وتكسونا بثوب برك فترانا أبرار في ثوبك أيها المخلص العظيم يسوع المسيح أعظم اسم تحت السماء تعطي لنا به يمكن ونقدر ونستطيع أن نخلص لك كل المجد آمين وَالْآنَ تَرَدَّ وجه الله فَيَتَرَاءَفْ عَلَيْنَا فَيَتَرَاءَفْ عَلَيْنَا نعم هذه هي روعة الرب أننا حينما نتردى وجهه أنه يتراءف علينا أنه يستجيب لنا أنه يسمع أنين حتى الأنين اللي في النبي في أعماقنا الرب يسمعه يسمع هذا الأنين بكل وضوح يتمع هذا الأمين والآن ترده نشكر كارم إنه دائما كل وقت في الآن فرصة لنا كلنا ترده وجه الله والنتيجة الحتمية الأكيدة اللي لا يمكن إنه لا تتحقق لأن هذا وعد الله هذه الكلمة الحية يقول الوحي الإلهي سيطراءف علينا الله كلمة حلوة وادي جميل جدا هي تراءق علينا ما فيش احلى من كلا مفيش فيش من انه هي تراءق علينا فرد وجه الله هي تراءق النتيجه الطبيعيه الحتميه يترائق علينا هذه كانت من يدكم هل يرفع وجهكم قال رب الجنود حط لنا برده الجزئيه دي اللي هنختم بيها النهارده حطنا نهاية الآية رقم تسعة هذه كانت من يدكم هذه كانت من يدكم يعني دي زي كأنه كده يعني بيقول ان دي كانت العميل اللي انت عملتها دي اللي انت قدمتها دي عطايا أيديكم لكن خلوني انا أديكم عطايا يدي انا, أنا لي عطايا أحلى من كده كثير وبنشوف هنا رب الجنود اذكررت في الأفحاح ده مرات كثيرة على الأقل تمانية مرات في الأفحاح ده رب الجنود رب الجنود, رب الجنود واحنا عاوزين نكون أيضا من الجنود مش عايزين بس الجنود يكونوا السمائيين لا كمان الجنود الأرضيين احنا كمان عايزين نكون ضمن هؤلاء الجنود الجنود الأرضيين قال رب الجنود وهنا هذه كانت من يدكم هل يرفع وجهكم نعم يرفع وجهنا لأنه وعد في بداية الآية والآن ترضى وجهه وجه الله فالنتيجة يطراءط علينا الآن التمسوا رضا الله ليطراءف علينا الآن بما أنكم التمستم وجعوا فالنتيجة هل نعم سيطراءف علينا ولكن هل كأنه يقول هل يرفع وجوهكم السؤال مزدوج هل يرفع وجوهكم بهذه الزبائح النجسة المعتلة لا ولكن حينما نتربى وجهه نعنفع وجوهنا عارفين انت اترفع فعلا وجه البشرية في وجه يسوع المسيح في وجه يسوع بس عارفين ليه في وجه يسوع اقولكم ونختم بيها الجزئية دي لان الحب دي مهمة وانا عايز منكو شوية تركيز لو سمحتو الآن ترضى وجه الله فيترأف علينا هذه كانت من يدكم هل يرفع وجوهكم؟ لا بهذه الزبائح البائسة لا لن يرفع وجوهنا لكن إذا تبنا وقدمنا زبائح تليق بجلال السيد نعم في ذلك الوقت ولكن بعد ذلك في عهد النعمة رفع وجه الإنسان إلى الأبد ليه؟ لأن كل واحد عبر التاريخ ما يعرفش يرفع راسه كويس ليه لانه ولا واحد نجى من الخطية الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ولا واحد ولا واحد فيرفع وجهه ازاي يرفع وجهه ازاي قدام اله يرفع وجهه يقول له يقول له ارحمني انا الخاطئ ما يقدرش يقول غير كذا صح يرفع وجهه زي ما الربي يسوع أهل مثل الفريسي والعشار لما قال حتى مش قادر يرفع وجه ولكن قرع على صدره وقال ارحمني أنا الخافئ لكننا الآن نرفع وجوهنا في شخص المسيح بكل فرح وسرور وافتخار كل راح فينا النهار يطلع في الشارع كده ويبص للسماء ويرفع وشه للسماء ويسبح ويرنم ويفرح وهو متجاثر ان يرفع وجهه للسماء الله ازاي حصل الكلام ده اه اصل فيه واحد نائب عني بلا خطيئة وجهي في ذلك الذي بلا خطيئة شخص المسيح داني بدمه غطاني بدمه فاصبحت في المسيح كامل وبار لوحد انا ما معرضش اعمل شيء لكن في كمان المسيح وفي بر المسيح بيشوفني الاب يقول اه ده ابني اهو وكامل ازاي اصله متغطي مستور في دم الحمل مستور في الدم الزكي مستور في البار في الكامل شخص المسيح فانا شايفه بار وشايفه كامل ويقدر يرفع عينه ويقدر يفتخر ويسبح ويرنم بذنكو مش اله يستحق ونقول له انت رفعت وجوهنا في شخصك انت رفعت وجوهنا في شخصك خليتنا نرفع وجوهنا لمجدك عرفتنا نسدحك ونمجدك طرف نعمل كده لكن انت عرفتنا وقديتنا الامكانية دي لما يجي الشيطان ويقول لي انت خاطئ اقول له بس مسيحي عظيم تقدر تقول له انت خاطئ زمان وإحنا صدر لما ييجي الشيطان ويحاربنا كنا نقوله كده إن كنتي شاطر تروح تتحدى ربي هو حيوري لك تمام إن كنتي شاطر تروح تتحدى ربي هو حيوري لك تمام علمونا الترنيمة دي لما ييجي الشيطان يقولك انت وحش قل له بس مسيحي حل مسيحي ما بيغلطش هو راسع راسي انا وحش صح اوعب تصدقه وتخليه ينكس راسك خليه ينشي من عندك وراسه في الارض قل له تقدر على مسيحي ها ما تقدرش عليه عاوز تتكلم روح تتكلم معاه ما لكمالي انت الهي ولا سيدي حتحسبني هو سيدي وهو إلهي وهو اللي حيحسبني وهو اللي رافع رافي في وسطك نور في وسطك نور ده النور بتاع المسيح اللي في وسطنا فإذن نسأل نفسين ثاني هذه كانت من يدكم هل يرفع وجوهكم مش هنقول نعم سيرفع لا هنقول ايه بالوقت نعم قد رفعها في الماضي خلاص قد رفع وجوهنا في شخص المسيح قد رفع وجوهنا في الحمل حامل خطية العالم اللي مصدق الكلام ده بس بس اللي مصدق يكتب سبعة اللي مصدق بس انه راسه مرفوعة في المسيح اللي مصدق بس انه يعرف يرفع راسه ويتكلم مع اله السماء والارض وراسه مرفوعة بس هو اللي يكتب سبعة اللي مش مصدق بقولك انت خسران كتير جدا انت خسرت كتير جدا انت خسرت اعظم عطية من الله ان نرفع وجوهنا تجاه هذا الاله ترنو عيوننا اليه نرى وجهه الرائع نشبع بجماله وجلاله ما تخسرش عزيزي انت لك عطية من ربنا بلاش تخسر بلاش لو في واحد النهاردة مسلم مش فاهم كلامي انا مقدر انك مش فاهم لان احنا متكلم كلام مسيحي بس كلمتي دلوقتي للاحباء المسلمين اللي بيسمعوني قدامك فرصة دلوقتي تصلي معايا تصلي للي خلقك لا للمسيح ولا لأي إله آخر انت مؤمن انه في خالق صل معايا الصلاة دي قل له يا رب يا من خلقتني أنا أؤمن أنك الإله الحق وأنت من خلقتني الآن أنا أطلب منك أنت وليس من غيرك أريد أن ترشدني إلى الحق إلى شخصك إن كنت أنت في الإسلام اجعلني ثابت على هذه العقيدة وإن كنت أنت لست في الإسلام فرشدني إليك لأني لا أريد أن أعيش أبديتي في الجحيم في الهلاك في جهنم أريد أن أعيش أبديتي معك فإن كنت انا في الطريق الخاطئ وفي السفينة الخاطئة تصلي أن تنقلني إلى المكان الصحيح وأن تعلن لي ذلك وإن كنت أنت الإله الحق أنا أطالبك الآن انا لا أريد أن تنتهي حياتي بعيدا عنك أريد أن تنتهي حياتي فيك وأنت المسؤول لأني رفعت هذه الصلاة بضمير صافي وقلب صادق بكل كياني رفعت هذه الصلاة يعني لو أي أخ مسلم رفع الصلاة ضد الوقت بفقر بأمانة دعمق انا بقول لك من دلوقتي مبروك عليك افتقاد ربنا ليك مش هيسيبك حيفتقدك مبروك عليك انه هيعلن لك ده في وقت ما في الطريق في, في, في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة ربنا عنده طرق يتعامل بيها معانا على عددنا يا اخوان على عدد البشرية اسف تعبيري مش دقيق بس انا حبيت اوصل لكم فكرة طبعا عنده طرق غير محدودة اعداد غير محدودة بس عايز اقول لكم انه لو كان عددنا قريب من سبع مليار ربنا عنده سبع مليار طريقة يتعامل بيها مع كل واحد فينا بطريقة تختلف عن الاخر تماما كاختلاف شخصية كل واحد عن الاخر رفعت وجهنا في شخصك أيها الملك نشكرك نباركك نعظمك تستحق كل مجد وكل اكرام لأنك أنت الذبيح الكامل المطلق الطاهر الذي غسلتنا من خطيانا وقربتنا إلى مجدك وإلى جلالك وفتحت لنا الأبدية لنعيش معك نشكرك من أعماق القلب يا سيد نصلي أن تستخدمنا وتثمرنا لكي نكون بركة لكل من يسمعنا أن تفتقد من خلالنا يا رب كل الأحباء المسلمين نصلي من أجلهم الناطقين نحن يا ربي بلغتهم الذين نعرف ثقافتهم نحن لم نوجد في هذه الثقافة عقباطا ولكننا نريد أن نسلمك كل معرفة لدينا أنت أعطيتنا إياها أن نسلمها لك لكيما تستخدمها بالطريقة المناسبة لنفتقد كل أحبائنا الناطقين بهذه اللغة من أعماق القلب نشكرك من أجل كل الأحباء اللي سمعونا النهاردة كل واحد باسمه كل واحدة باسمها الجميع يا سيد نصلي من أجل كل عرق وكل جنس وكل أمة وكل شعب وكل لسان ومن كل دين نرفع كل الأسماء أمامك نصلي من أجل الأماكن التي بها مجاعات بها أوبئة بها كوارث طبيعية نصلي من أجل البلاد التي تعاني من عدم سلام نصلي أن يسود سلامك يا سيد كما في سوريا في لبنان في مصر في السودان في العراق أيضا نصلي من أجل كل هذه الأماكن وغيرها يا سيد التي افتقدت سلامك العظيم من أعماق القلب أشكرك من أجل كل الأحباء الموجودين في الروم سدت احتياجاتنا جميعا يا ابن الله لك القوة لك المجد لك البركة لك السجود إلى الأبد وإلى أبد الآبدين كلها وكل شعب الرب يقول أمين ثم أمين ثم أمين رب بارك حياةكم جميعا بشكركم أحبائي اليوزر والأدنينس المباركين اللي بدون فرصة وأنا أصغركم أني أتكلم في وجودكم وبشكر دائما الرب من أجل أخونا أولي وي أول من فكر في موضوع المحاضرات على البالتوك مرفوع دائما في صلواتنا الرب يبارك حياتكم وبنصلي من أجل أنه كما كانت الأيام السابقة القليلة الماضية فيها بركات كثيرة وتعلمنا من عمل الرب في أحباء ابتدين نشوفهم بالأسر والقبائل بنصلي أنه احنا أيضا نتبارك بعمل الرب في هذه السنة 2011 إلى أن تنتهي نشوف بركات كثيرة وثمار كثيرة لإلهنا كل المجد في كنيسة إلى الأبد آمين فضل يا أخوة راحيل المايك محبت